صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تقرى الهدى وإننا ننال الآفرا والقولا نارا ترضا لا يصلها إلا الأشق الذي كذب وتولى وس يجنبها الذي يؤتي ماله الذي يتزكى وما لأحد عنده من نعمه تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء Wszelkie